يقول إن جاءني سعيد فأكرمه لكن السعيد هذا بولا منتو احترامي يا فأكرمه السعيد بولا منتو سعيد سعيد بولا في جزائشتها متسل يعني في بين أم ذلك من الفوائد التي سيأتي تعريفها في القسم الثالثي إن شاء الله تعالى فوائدتين يشكل البحث لقسم الصيوهة تعريفي عن كتب وبحثي عن كين؟ على تركيبه الفصل الثالث تعريف الكلام الكلام لفظاً تضمن الكلمتين بالإسناد يجي كلام لفظة كدو كلمه قردوية بل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 والإسلام نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطبة فائدة كامة لصف السكوت عليها إسلام عبارة للنسبة يجب لدو كلمة كبيرة ولا يجب كلمة كثير بجوري كبقير بمخاطب فائدين كامل كالدرس بالسكوت أو كلامة كيف قام لا نسبة القيام برياضة أليزك كان زيد بن معن الغرثي اسمي اس مقام الى المستاد عند ان الكلام لا يحصل الا من اثنين زيد الواقف زانريه زي كلام حاصل عليه لديه اسم من زل ماخ من جملة اسمية كأب كتابة جملة لا اسم تشكيل بهم أو اسم جملة إسمية أو فعل وصمن يال نسبة فعل اسم درس بد وجلس كجلس فعل فاعلا فعلي وينصَم جملة فعيلة ومش جملة, فعلي فعلي جملة, جملة, خبر جملة إسمية فهذا ليس هذا الجملة مثلا خبره هو جملة جميع لفاعية عناية عنده جميل فعلية. إذا يوجد المصدر وال مصدر إليه معا في غيرهما فلا عبد للكلام منهما. الجملة اللي فجأة ما يعني مصدر أي كان يسبد إليه، مصدر إليه أي كان يسبد إليه برا ولاي. لما ورد يوم حسنين بيكون لغير اسم فعل موجودين. يعني هذا اسم فعل موجود هذا شيء مجفله موجود منه. فلا بد من هنا هذا الشيء كلام حتمن له اسمه فعل تشغيلي تقول انا حرفا ان هذا الاسم ما تعرف ليه لا يستيل يسالك يصير رجع من بوارد الى دي موارد ايدو زي دينا خالد خالد يقول لنا يا حرفه الخالدي اسمه أمن حرفه ولا اسمك يقول لنا اشتركوا أمسونا قلنا حرف اللذائي قائم مقام أدعو وأطلوه وهو الفعل يقول لنا حرف اللذائك تجيء فعل هذا وقت تجيء يا خالد يعني أطلوك خالد طررت يا خالد يا أدعوك وان درستر او زكا ونادي أولا بكاربين بشديد أولا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 من مصدر أه... يا من جمله زخفه من المقدمه نشرع في اقسام الثلاثه والله الموفق والمعين إذا تريد الشهيده راح تصير قسمين سيانه خويا اش توفيق لهنا دي حاولوا فهنا الدرس الرابع والاسم الاسم على قسمين معرب ومبني اذا تجرب شويهن قسمين نزيدوا المجموع الكذا كرياضه قسم دويك المعرب والمبني إذ بدأ التفصيل، بدأ جذع الأعلام المظلمة غير التهابعة. أدواني معرب ومبنيون يخبرونك أن خبرهم في ذلك مغزوف. ويجيء على قسمين، ذو قسم، القسم الأول معرب والقسم الثاني مبنيون. لأحدهما معرب وأخره مبني. ونذكر أحكامه في بابين حكم. اسم لدي بابا الباب الأول و الاسم المعرب وفيه مقدمة و ثلاثة مقاصد وخاتمة. اسم المعرب بابا أولا بحثك المقدميك ياسوب مقصد خاتمك المقدمة وفيها فيها ثلاثة فصود مقدمة فخصيح حصلة الفصل الأول و الاسم المعرب كما تعريب في الاسم المعرب هو كل اسم ركب مع غيره ولا يشبه مبني الأصلي اسم المعرام هرئس فيها كأمدوش هكي في فيه أولا تركيب فيها لتجغير أخويا يربا تريعيبا والنظرنية لتركيبا هزكا إعرام درك فيه وشباهات بمبني الأصلي أمدوش هكي فيه مبني الأصلي يعني كلمات يوجد حرف وفعل مازي وأمر حاضر أمانا مبني الأصل يعني عرب له أصلان كلمتين ما بني وضع كرديه. وعرب نين. أصوتي على المازي مبني سرفتح. لما يجي طلبة قتلة جلسة. ما بني سرفتح يجي على المازي. يا فعل مثلًا أمر مبني سل السكون يجي ونصور. لما يشاف سكونة فعل أمر مخادب. هل فيش كهذيجاء مبني؟ طن من, من مبني سل السكون؟ الى مبنية لسر هؤلاء مبنية لسر يجب سر تتمكن من هؤلاء على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على اسم على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق على لا على الاطلاق على الاطلاق على أني شو اللي هذي يشبهه هذا هذا لا يشبهه فلان يا هذا يشبهه فلان يشبهها ولا مثلا وليس في جهة سعيدون لا سعيد وحده سعيد لما جاء شون كان جاء تركيب متهني جداً لا عدم التركيب غيرنا هو يعني بالقوة ونارية ويهز أقل الجملا تركيبه وشرعي ذر هذا دي يا عالم يا أخو إلهي هيكات المعرب كمركب عاملك وعن شريب مبني الأصل جميع في شباهته لا بحرف حزر هذا في قام هذا بوجود الشبه بالحرف لا حاذيش قام هذا إسمه على ابنها جميع شباهته بحرف حزر قام هذا فعل, فعل. قام فعل على هذا جاء سبوق إيرجن أمام مبنى نو بن معرب شو كشراهة بحرف هذ، شراهة بالحرب لتجهدي بقز، هذا إيش يشافز؟ شراهة كان شراهة إفتقاري في إيرجن، هي شراهة النيامندي، حروف مقر لتعليقنا نما لو يكتبوا أو يمنعنا فيه خيانة محتاج محتاجة من إتدائية وثمنتها بس ليكم ليكم سيرتو نادم على نبيت دم رعب في كمان إتدائية يا من تبعيزيتها من الناس من يقول آمنا يا جبك شريف مع واخرات مجموعة در نارده معنى تبعيز و بعضیتها فس افاده معلقه كان محتاج بغیره مستقره، نياز بلده اسم اشاره او او او او او محتاج ومشارم لها نعم هذا، هذا يعني این اكاً منظور امشتيره، منظور امك مع دمك مشار إليه حديث مشخص له هذا نازمندو بهذا بينتهو. غنير شو المعنى مشار؟ معنى اسم إشارة. ده أولي كلام مشار إليه حديث مشخص بيت روشوا نعيده و على مشار إليه كفت اختقارا للنيازمادية متحف. عملنا شرائد شرائد و ضعيفين هذينه اسم إشارة أغلب يندو حافين. <تصفيق> هذه هي تنبيهها زا كإسم إجارة زا زا أو نحرفة في الأرض نحرفه خافة نحرف ما الشمال هل تتعلن لفروتشة لأنه هذا مبنيا وقت يأتي قام هذا هذا محلل مرفوعة يأتي رايت هذا رايت فعل طاعل هذا كمفؤول محلل مصروبا ثم يأتي سعيدا رايت سعيدا سعيدا للايت مفقود مزوب أي سعيد لا وهذا دني أو, أو محلّة أو كرسي صنع ويجريها ذلك إن سعيدك كم زوب آخر هو لازم محلنا زوب البيت. المعني مبني على محلية أمشي. مررت بهذا محل مزورة ومررت بالسعيد كلبرا مزورة. ويسمى متمكنا بإسم عوجري متمكن. لقبولی تنویل جد تنویلیش قبولیش قبولیش به این متوکر يعني تمکن دان امکاندن به عاملی که تأثیر عاملیتی خوی ظاهر کرد جاء و خیلتک سعیب هم مفتبه تری اگر سعیب امکان بد که جاء چه بسراتی رید بکره بسرگر یعنی متوکره جاء فقه و جرگ که شوقي حقوق الزنا شوئك وهذي حقوق الشويتيك هذي إن جلانيك بمن اجنفاء اللي نحن أما عمل نسيبى اجناء غير متمكنة منشأ لأن جلانيك كده جازن هذا الشوقي لكن لماذا لا يمكن ان يكون هناك اجر من الممكن ان يكون هناك اجر من الممكن خاصة يكون أو اجر من الممكن ان يكون هناك اجر من الممكن غير يكون هناك اجر من الممكن ان يكون هناك اجر من الممكن ان يكون هناك اجر كإمكان الممكن تأسيدي تأكد وهل أثريك واحد هذي برزيبات فهم القوات وحكمه حكم المعرفشة لها اسم متمكن أن يختلف آخره باختلاف العوامن نفظاً حكم أمزك آخرتي باختلاف العوامن لنفظه أقونيتي درساً أرجاعني زيد زيد لله إعرابي رفعه هذا جاء في علتين بالنسبه لتريه موسى فايت رايت زيدان او زيدان بوريا كينفعوا خابوا على ذلك في المعنى المفعولتي في الاخر دي مرنت أو زيدين او سنين مجهوده ثمك بحفجار على زمان او تقديريا اغير شرائط يوا فراهم بي كنس وعليه بعض الى له هو دي شاتله النافذ على رجل هل زي أكيد بوي؟ تقرير يا بوي. جاءني موسى رأيت موسى مرت بموسى. أنا كلام ذاك بوي يشقيين كيلم كلمة كي مقصور. يعني كلمة تقع رجاءاً بيه. ألف ذاتاً بي. قبوا حركة ناقة. دي وخي يجين جاء خلاص يزمي بي موسى مبنيني. يجين مبنيني كلمة أو خلاص ينزل مكبينا بعندو. ويشون قف على موسى مبني كلمات أو موسیون خونه ونیم برویم. دنبال موسا. یا موسیون خونه وجریت. موسیون خونه وجریه با جاباکی. دیجاه موسا کته تی اکی. یه جاه فعلا. آو نمونه نمونه بقایش. یه که مفهوم. محل مخصوصه. چون دزدیره دزدی عربی بان محلی همیشه. نمونه بقایش توضیح مختصرمون که لش احتیاج داشتی. خوبه. دزدیری یه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 لأن النونك خيلا بنيا كنونك مصرورك لأنه لا نعشي بي أو نونك مجمونا بقايا لأن النونك كفارز داري إيجادك لدي دين متكلمك كمعقب لحامل كليب مصرورك أي فارز إيجادك كما قبل كليب مصرورك جاهز على بعضين مبني لصرفات ليس بلك البيئة وأيضا جائي ليوقع مبني لصرفات كبوبة مبني لصرفات حبولة هنا مبركة فعلا من مبركة لازم مانا نونك خينا ربي نير جاء ني نونك كساء كيف خاطر ييكا ولي حمزة كي جاء أبقى علي ذي لقايا التاحذي كان هويكا لنالسفح لكي تبوريه ويجنون لقايا جاء فعلا مبنون لقايا هي مفعولة محلية منزوبة موسى فاعل تقديرا مرحوظة رأيس فعل فاعل موسى مفعولة تقديرا مرحوظة مرتو فعل فاعل بموسى جارو مجرور ولي المجرور مجرور جارو مجرور مفعول به غير السريحة محلا نصو متعلقة مرتو أما كلمه المعرب ما قلت أما زين إعرام هل الإعراب ما به يختلف آخر المعرب إعراب أو سكب وسيلة أو آخر معرب مختلف إلي الأمورية كالضمة والفتحة والكسرة والسكوء والواو والياء والألف على إن مختلف وعامل وعاملة ولي أمر إجلك. ميغورت. وإعراب الاسم ثلاثة أنواع. سيجوا لإعراب اسم. رفع ونص وجر. يعني مرفوع ما نس اسم مقص ما نس اسم مجرور ما نص. والعامل ما يحصل به الرفع والنص والجر والجزم. عامل إيش أوصتك الرفع نص جر جزم أو حصل بيت. جر جر مخصوص أسماء جزم يش متوзе. اسمه فعلا فعل اسمه رفع مشترك الإعراب من الإسم هو الحرف الأخير ألجي بك إعراب لنا وإسم الظاهر إليك حتى آخر إسمك أس وقرأ خالد نرى خالد فاعله قراءة تسيلي كذلك رفع كذلك رفع كذلك رفع كذلك فقال لبان داله إليك و لبان أخيك رفع جليل اخر حرف فان قرا عامل قرا عامله وخالد معرب اجزلي في زياده الضمه قائله وهممته اعراب عاوزين ليه التنوينات اعربه لا يلزمني اجري مقطع ليني بعض اليمين 12 زمن كذلك التمي ودايخ فيني وحرف الدال من خالد محل الاعراب ناتج لي ظهور الاعراب ومعلم انه لا معرب في كلام العرب غير الاسم المتمكن والفعل المضارع لذلك هناك معربة لكلام عرباني جزء اسم المتمكن لديه تعريف كواب وثمان وسعر مزارع يعني مزارع في الوقت العوامل شخص المن معربة لأنك في الحالتك هكذا مرفوعة عامل الناس هذا السري عامل المخاطب عامل ذاك. وسيجيب حكمه في القسم الثاني إن شاء الله تعالى حكمي يعني إن تمزّل أقصدون رسمين شنو القسم الثاني أصناف إعلامي اسم يسذين إعلامي اسم شنّوا أما عن قسمة كليهما الأول أن نحّي جديها أو سكّيت آخرين درسوا له عوامله العوامل بادس يوم كبار إعلاما أنواع نهجاني اسمن خل باعتبار الدهن اعرابك الذهيه للنخيل الرساله غير هذه الاوانه من باب التفوت الزيحات يعني عام قسمته قسمه اخرى قاول بها اشتدك يعني اسم تسعة ازلاف نوع جره الاول ان يكون الرفع بالضم والنصب بفتحة والجر بالكسره زي حاله هذه القديمه يختص بما يلي اختصاص يزاد ما نتكلم مولاتي لما يلي ينبقى أن تكيني آيات أنا ولا دعي بخصية إياك بالاسم المفرد المنصرف الصحيحي بالاختصاص ينسب اسمه كمفرده بي منصرف بيت يعني غير المنصرف بيت كدوية لأينا إشفرين وصحف الجبيلين أفضل يحفر هو وإن ذا النحاة ما لا يكون آخره حقا إلا تنه ولا نحويله الصحيح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 هذا ما الذي يجعل هذا الامر يجعل هذا الامر يجعل هذا الامر يجعل هذا الامر يجعل هذا الامر يجعل هذا وهو ما يكون الامر يجعل هذا الامر ما قبله الامر ساكن أي الامر يجعل هذا الامر يجعل هذا الامر يجعل هذا الامر هذا ذلوية لها الضوصية أو كذلك أيضا بيث بيث يا اللي آخر أمدو كلمة واو يا أهو ولم تكون حرف الساكنة هل مكسحكك يا عمراكين يغيب آذاء دلوان رأيت دلوان أخبرنا ما رأيته بالدلويد يا فيه منصرف ليه؟ لازم المتصرف معس غير المنصرفة، نقول دو دو غير المنصرفة أي دو وزن دو وزن غير المنصرفة. مفاعيل ومفاعيل اللي حاله وزن ارجلي، كذا وزن غير المنصرفة. دونك مصادح، مصابيح، ومفاعيل ومساجد ومصاوي. املى غير المنصرف في غير المنصرف يعني ما إلى شحارة رقيب زمس يجي هذه مصابيحه يا دخلت مساجد صليت في مساجدة اللي مسجد في مساجد جرب مكسر منزر يعني جرب مكسر يك عود وزن وقال وجر يجي هاجمني اسد أسد والجر وصبي والرجاله وجود يا سر من سرمن وجود يا عارض سرمن الشريك أبوه اسمه يعني بس الخياك ولا خياك او بو جاری مزرای سفر، ضبیش بو یاریه کی رجارن بو جا پن بو کسر منسرد. او سریم نا رحمین لیلیا. رئیت آسدن یا جر ون یا ضبیم یا رجای. رئیت با آسدن جر ون ضبیم رجای. یزد نکتی که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 وأنت بس هيفكر تلو تلو يعني وانا تيجي يكون الرفع بالضمه والنصب والجر بالكسره اما يختص بالجمع المؤنث السالم اختصاصه بجمع المؤنث السالم، مثل مؤنث سلم شو مسلمات يعني مسلمات و مسلمات مرت بمسلمات رجع بك يا أنا لي على هذا الثالث ودسي سوون أن يكون الرفع بضمتي والنصل والجر بفتحتي ما خلاف أو يخص بغير المنصيف غير المنصيفين كل وعليه أو لمتنين ناقرا لا مرفع ينزع النص نص جار ينفتحه يجي والأحمد أحمد هم على ما وزن الفعل بوزن ما زيبا بإفعل لما تجد دعيله إلا الكل منذانك دويله غير المنصيف جاءني احمد رايت احمد مررت باحمد اردت احمد شاء الله الرابع ان يكون الوقف بدواري والنصب بالألفي والجر بالياء رابع بسيطور المنسك الرفي بواوضة نصب بالألفي جربي يعبي ويختصوا بالأسماع الستة التي يتبع حروفة وحركة أغنية مختلف الأسماع الشاشلالة أما أسماع الشاشلالة بشردي لكم في العوامل يشبك بالكامل مكبرة غير مصغرة مكبر بياني لحظة تصغينا نبي أب نأو بي هو تحميل مفردة مفردة غير مصنعة ولا مجموعة تسليل جمعينا مضافة إلى غيري هاي المتكلمي إذا ليش كليابي الأمان أولاي المتكلم أرد شكله كني أخوك أبوك حموك أنوك أبوك زمال كأمانة قصة إعرابة كليه يأتي جاءني أخوك جاءني فعلا ونبابي خالصية مفؤولة أخو أن يتفاعلك رأيت أخاك مرأت بأخيك هذا يعلم بكري جاء أبو بكري رأيت أبا بكري مرأت بأبي بكري ابي أبو بكري حم كنراء يسعى لكلاب حموكا بس هو بزحموكي جوكا ماركزولا جنبي جنبي جنبي جنبي جنبي جنبي جنبي جنبي جنبي جنبي جنبي جنبي في مجتمع ذو يجب أن يكون هناك أسماء وإذا كنت يكون هناك أسماء وإذا كنت يكون هناك أسماء الزمال يجب أن يكون ذو عقل في أي دارة عقلها رأيت الزمال هذا صحيح مرأت الزمال هذا هذا وكل البعاقي لا يوجد أن يكون هذا المسائل هذا الدرس الخامس بقية أصناف عرب الأسم. ما هي جزئركين؟ الخامس أن يكون الرفع بالألف والنفث والجر بالياء المفتوح ما قبلها. رفع بألف به أربع حروف يدنبها حركات. والنفث مجر بياء لأنها خص العربة أمشي. ياء كمفتوح بيت ما قبله. ويخص بالمثنى والثنو كيلتها. اختفاصي با تسمية و با حقات التسمية و با حقات التسمية كلتان إيجيانا أما أغضر الشرطي جابوا تأكيد معانيه و تارجلهم إذا كانوا مضعفيني إلى الضمير با شرطي إذا أبقوا للزمير في الهتم كلاهما كلتاهما و بتميعينا و أثناني و أثنتاني أم جابوا تأكيد تسمية و تارجلهم إذا أبقوا يرشتك و ترحني لها و جاء نراجولان كلاهما هود فيها كاهة الملا، وشيء وتجمل كده. ليجاء فعل دون لقاء يزه مفصول محل مصوبة. الرجلان يفاعيا. أو ألف الرجلان على مرفوع فعولية. وراء الطيتر. كلاهما أو ألف كلاشة على مثلا وضع كتأكيدا معنوي أبو الرجلان هنجرز ضبي.